الله الرحمن لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلا قادرين على أن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 كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسره تظن أن يفعل بها فاقرة كلا بل تحبون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 والتبت الساق <تصفيق> بالساق إلى ربك يوم إذن المزاق يومئذ المساء فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى اولى لك فأولى ثم اولى لك فأولى أيحسب سودا الم يكن طفه من منيينا ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر